وجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أُتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هؤم قرأوا كتابيا إني ظننت أنني ملاق حسابيا فهو في عيشة راضية في جن. عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم هنيئا بما أسلفتم في الأيام القاية الله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 وَأَمَّا من أُوتِيَ كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أُوتَ كتابيه ولم أَدْرِ ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أَغْنَى عني ماليه هلك عني سلطانيه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 فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئ